صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراه وكراهة البناء والكتابة عليه قال رحمه الله عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري في صحيحه وعن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا امه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا ولا مبطوحة ببطحاء العرصة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء رواه أبو داود وعن أبي الهياج الأسدي عن علي قال بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه الجماعة إلا البخارية وابن ماجه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء رواه الشافعي وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة رواه ابن ماجه وعن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وصححه ولفظه نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ وفي لفظ للنسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقرأ المسلم في كل صلاة فرضه ونفله بل حتى في صلاة الجنازة يقرأ سورة الفاتحة السورة العظيمة التي هي يعني من أفضل صور القرآن يقرأ قول الله عز وجل دوما ويسأل الله عز وجل في كل صلاة في كل ركعة يسأله اهدنا الصراط المستقيم قد قرأ الامام في صلاة العشاء في قول الله عز وجل في تفسيره اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم قرأ الإمام تفسير من الذين أنعم الله عليهم فقال سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله الفضل من الله أن يكون العبد من هؤلاء الأصناف الأربع الأنبياء وهي اختيار واجتباء واصطفاء من الله تبارك وتعالى والصديقين من صدق الأنبياء وآمنوا برسالاتهم والشهداء وهو وهي منزلة اصطفاء من الله والصالحين أنت تسأل الله في كل ركعة في كل يوم أكثر من سبعة عشرة مرة تسأل الله يهديك الصراط المستقيم صراط الذين من أنعم الله عليه الذين أنعم الله عليهم وكان ذلك فضل لهم هم من ذكرنا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحين هم من أكثر من هذه الصالحات وأولى الصالحات الفرائض ثم النوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه في الحديث العظيم ماذا ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى ماذا حتى أحبه فإذا أحبت كنت سمعه الذي يسمع به الحديث أو بصره الذي يبصر به وليس سألني لاعطينه فسأل الله دوما أن يجعلك من الذين أنعم الله عليهم وسأل الله عز وجل أن يرزقك عمل الصالحات وسأل الله ان تكون من هؤلاء الصالحين وتذكر قول الله ذلك الفضل من الله ليس فضلا من أحد إنما هو منحة الصلاح منحة وعطية إلهية من الله تبارك وتعالى وكفى بالله عليم فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب الناس ويعلم الصادق منهم ويعلم غير ذلك قال رحمه الله في كتاب الجنائز باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف كراهة البناء عليه والكتابه عليه عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المشروع أن يكون القبر مسنما واستحباب رش الماء على القبر ووضع علامة عليه هل يشرع أن يضع علامة عليه ليعرف؟ وكراهه البناء على القبور والكتابة عليها تسليم القبر رفع القبر عن الأرض قدر شبل أو زيادة وضده التسطيح وهو جعل القبر مسطحا له سطح والسطح ماذا؟ البسط وسياتي بمزيد بيان قال وعن سفيان التمار وهو تابعي من كبار التابعين أبو سعيد الكوفي سفيان بن دينار فقة من التابعين أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما أي مرتفعا عن الأرض ماذا؟ قيل قدر الشبر أو قدر أعلى من ذلك رواه البخاري في صحيحه في باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم ذكر حديث القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا امه بالله هكذا في بعض الألفاظ بالله اكشفي لي عن قبر نبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة يعني أو مشرفة مرتفعة ولا لائطة أي مستوية على وجه الأرض مبطوحة مسوات ببطحاء الأرض مبسوط مبطوحة مسوات مبسوطة ببطحاء الأرض ببطحاء العرصة أو العرصة الحمراء وهي ماذا؟ الحصة وهي موضع في المدينة والحمراء وصف لهذه ماذا؟ العرصة هذا الحديث كما قال رواه ابو داود وابن ابي شيبه والحاكم والبيهقي وابو يعلى الموصلي وصححه الحاكم وسكت الذهبي عن تصحيح الحاكم صححه النووي وابن الملقن وتمامه تمام الحديث عند الحاكم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما يعني في القبر وأبو بكر الرأسه من كتفي النبي صلى الله عليه وسلم يصف الآن كأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وأبو بكر من كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح الإسنادي ولم يخرجه يعني أصحاب الصحيح وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا فالان تعارض حديث سفيان مع حديث من مع حديث القاسم وحديث سفيان من التابعين يرويه البخاري وحديث القاسم يرويه من ابو داود وبعض كتب رواه الاحاديث ومن العلماء من ضعف حديث القاسم رحمه الله وذكر حديث ابي الهياج الاسدي عن علي قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته أزلته ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه هذه أول مسائل الباب هل يسنم القبر أم يكون مسطحا تعارضت أحاديث الباب في هذه المسألة فدل حديث سفيان التمار في البخاري أن تسنيم القبر أفضل من تسطيحه وهذا القول هو قول الجمهور قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية وبه قال الثوري واستدلوا بما, بما رواه ابن أبي شيبة سند صحيح عن الشعبي قال رايت قبور شهداء احد جثا مسنمه يعني قبورهم ماذا مرتفعه عن الارض قدر شبر او اعلى ودل حديث القاسم على ان تسطيح القبر افضل افضل من تسنيمه وهو قول الشافعيه ونص عليه الشافعي وهو مذهب بعض المالكية وأخذه من قول القاسم مبطوحة يعني ماذا؟ مسطحة يعني مسطحة قال البيهقي ومتى صحت روايه القاسم بن محمد بن أبي بكر متى, تابعي متى صحت رواية القاسم محمد قبورهم مبطوحة ببطحة العرساء الحمراء فذلك يدل على التسطيح فيعلق البيهقي الحكم بأي شيء بتصحيح الرواية وهو يميل تصحيح الرواية رحمه الله كما استدلوا بالأحاديث الآمرة بماذا؟ بأن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته فهو ينفي ماذا؟ ينفي التسنيم الذي هو الارتفاع الذي هو الارتفاع عن الأرض حديث بالهيجاء حديث صحيح في, المت... في مسلم وهو نهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبرا مشرفا إلا, إلا سويته وجاء في حديث بالهيجاء قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وذكر الحديث طيب كيف أجاب الشافعية عن حديث سفيان التمار كيف يجيبوا أجابوا قالوا بأنه لا حجة فيه لاحتمال أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الاول مسنما ثم بعد ذلك ماذا تسنم يعني ارتفع عن الارض واجاب الجمهور عن حديث القاسم بن محمد بان حديث القاسم ليس صريحا في التسطيح ثم انه ماذا ضعفه بعض العلماء فلا يقوى على معارضه ما في الصحيح ولان الروايتين كليهما من روايه من التابعين سفيان التمار والقاسم ابن محمد فلا يعارض الحديث الصحيح في البخاري حديث سفيان لا يعارض حديث القاسم ابن محمد ولذا لعل الاقوى قولا أن قبره صلى الله عليه وسلم ماذا كان مسنما بمعنى انه مرتفع شيئا يسيرا عن الأرض ثم ان دعوه تغيير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم و على غير ما كان عليه في الزمن السابق يعني غير ظاهر ولا يظن بمن أصلحوا القبر أن ماذا من الصحابة لا يظن أنهم ماذا رفعوه وجعلوه ماذا مشرفا لا يظن هذا نعم وعلى هذا فيكون الدعاء والتغيير ضعيف يكون الدعاء والتغيير ضعيف فإذا قلنا أنه الأفضل أن يكون القبر مسنما كم يكون كم يرفع القبر هل يرفع كثيرا أسمي. لا لكنها حك... حكاية فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل اختار لنبيه ماذا الأفضل والأكمل في كل شيء نعم إلا ما صرح النبي أن غيره أفضل كفي الحج معلم من قال إن القران أفضل بدليل أن الله اختاره لنبيه نقول لكن النبي ماذا قال لو استقبلت من أمري ما استجبرت لماذا لما سقت الهدي ولجعيته ماذا عمرة واضح فاختار ماذا صلى الله عليه وسلم اختار التمتع فأشار إلى أن التمتع أفضل من القرآن وسيأتي إن شاء الله في الحج إن شاء الله قال الحنابلة وغيرهم في هذه المسألة يرفع, يرفع القبر عن الأرض قدر الشبر يرفع قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقع هذه الحكمة من التسنيم أن يعلم أنه قبر فيتوقعه من المار والماشي قيل فالحكمه ان يتوقى ويترحم على صاحبه ولا يستحب رفعه باكثر من ترابه ويستدل له بما رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له صلى الله عليه وسلم اي لحدا ونصب عليه اللبن, اللبن نصبا ورفع قبره عن الارض نحو الشبر الشبر هو ماذا اليد المعتدله اليد المعتدله نعم بقدر اليد المعتدله وهذا الحديث السنادي صحيح على شرط مسلم اذا الراجح والله اعلم ان ماذا ان ماذا التسنيم افضل من التسطيح طيب يبقى ماذا يجاب على حديث ابي الهيجاه ولا قبر مشرفا الا سويته يقال المراد به احسن ما كان عاليا ما كان فيه بروز و... والشرف هو ماذا الشيء العالي واضح فيقال النهي مقصود به ما كان عاليا فيما زاد عن التسنيم ما زاد عن الشبر نعم لا تدع امثالا نهي والاصل في النهي هنا ماذا التحريم فالاصل ان اي تمثال يجب ماذا يجب طمسه وقول النبي لا تدع تمثالا إلا طمسته هذا باب ماذا التأكيد ثم قال ولا قبرا نكر أي قبر مشرفا عاليا باديا مرتفعا عن الأرض إلا سويته ثم ذكر المسألة الثانية حديث المسألة الثانية عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رشع على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا رواه الشافعي وهذا الحديث اخرجه كذلك سعيد بن منصور والبيهقي وهو حديث ضعيف جدا سناده ضعيف مرسل عن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه يعني الحسن وهو حديث ماذا حديث ضعيف لانه من مراسل التابعين والحديث دليل على ما ذهب اليه الفقهاء من استحباب رش الماء على قبر الميت بعد حثو التراب عليه وأنه يستحب وضع الحصباء عليه أو ما يشابه ذلك من الخرسانة لاجل أن يلتزق تراب القبر ولأنه أثبت له ولأجل أن لا تذهب السيول بماذا؟ بتراب القبر لأجل أن لا تذهب السيول بتراب القبر فيستحب أن يرش عليه الماء وأن توضع عليه ماذا؟ الحصباء لكن كما ذكرت الحديث فيه ضعف نعم لكن العمل عليه العمل عليه عند فقهاء المسلمين. وعن أنس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان ويصح علم يصح هكذا علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة رواه بن ماجه. والحديث قال البصيري اسناده حسن كثير بن زيد مختلف فيه. وله شاهد من حديث المطلب بن أبي وداعه ورواه أبو داود في سنن واسناده صحيح. وصحى ابن الملقى والألباني وكما ذكرت البصري وحسنه الحافظ ابن حجار وهو دليل على جواز تعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهما مما لم ينهى عنه فلا يعلم بالجس كما سيأتي أو أن يجسس ولا يعلم برخام مثلا أو غيره لا إنما ماذا بكما بصخرة مثلا أو علامة مما حول القبر في لفظ ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أعلم قبر ماذا علم أو علم أو أعلم قبر عثمان بن عضو مضعون صاحبه وصديقه مضعون كان ماذا مما وصفه العلماء أنه كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وصديقه صلى الله عليه وسلم في الإسلام وهو من أوائي المهاجرين وفاتن وقد حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا شيء من خبره وسيأتي شيء من خبره كذلك ثم ذكر حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر والجس أداة بيضاء أو مادة بيضاء تزخرف بها المباني وتجسس وقيل تقصص هكذا في بعض الفاظ نهى أن يقصص القبر أن يقصص القبر لكن الاشهر يجصص وتجسيص القبور طلاؤها وتبيضها بالجس وهي النورة وقيل هي مثل الجبس المعروف نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وفي روايه ان يجلس عليه وسيأتي حكم الجلوس على القبر في باب مستقل بعد قليل وأن يبنى عليه رواه أحمد ومسلم والنسائي وبدود والترمذي وصححه هو الترمذي ولفظه نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها المراد البناء على نفس القبر برفعه بجدار أو حجارة أو يضرب عليه بناء أو خيمة نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى يطعها ماذا الماشي والمار وفي لفظ للنساء نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه والمراد به تأكيد ماذا النهي قوله أو يزاد عليه تأكيد النهي في البناء أنه لا يجوز البناء ولا أن يزاد على القبر ماذا إلا ما ذكرناه من التسليم أو يجسس أو يكتب عليه حكم البناء على القبر وحكم الكتابة على القبر حديث جابر رضي الله عنه دليل على بروايته الكثيره دليل على او فيه النهي عن تجسيس القبور واختلفوا في النهي هل هو للتحريم ام للكراهه الجمهور على انه للكراهه وذهب جماعه من الحنابله والمالكيه كالقرطبي رحمه الله الى انه للتحريم وان تجصيص القبور محرم ورجحه الشوكاني وانتصر له وهو ظاهر النهي نهى النبي وظاهر النهي الأصل ان يكون ماذا للتحريم والحكمه من النهي لما في ذلك من المباحات واستعمال زينه الدنيا في اول منازل الاخره وتشبههم بمن كان يعظم القبور ويبني عليها ويتعاهدها وكذلك حديث جابر دليل على النهي عن الجلوس على القبر وسيأتي كما ذكرت في باب مستقل الحديث النهي عن الجلوس على القبور والوعيد الشديد في ذلك ودل حديث جابر على تحريم البناء على القبور وظاهر النهي التحريم لما في ذلك من المفاسد العظيمة وهي كثيرة لأن البناء على القبور يؤدي لتعظيم تعظيم هذه القبور وأصحابها والغلو فيها وما في البناء على القبور من مشابهة عبادة الأصنام ومشابهة عباد القبور ويؤكد النهي عن القبور ما, تأك... ما, تأك... ما تقدم من حديث من؟ أبي الحيجاء في قوله ولا قبرا مشرفا إلا إلا سويته الخلاف في البناء والخلاف في الكتابة والجلوس ليس كالخلاف في التجسيس انتبهوا معي كثير من العلماء يجعل التجسيس ماذا محمولا على الكراهه والراجح كما ذكرنا أنه محمول على التحريم لكنهم فيما بقي يجعلونه للتحريم يجعلونه للتحريم نعم لاحظوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتب عليها هذا الحديث بهذا اللفظ اللي قاله في لفظه للنساء نهى ان يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجسس أو يكتب عليه هذا اللفظ رواه الحاكم وابن حبان واختلف في لفظه ويكتب يكتب عليها واختلف في الرواية فقيل انها من رواية سلمان بن موسى وأنها زيادة منه وروايته عن جابر مرسلة واضح؟ ولذلك مسلم ماذا؟ لم يذكرها ما هي انظروا رواية مسلم نهى ان يجسس على القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه لم يذكر ماذا وأن يكتب عليه فلذلك مسلم كان يرى ماذا ضعفها ولذلك الأقرب أنها ضعيفة أن زيادة التي رواها النسائي والحاكم وابن حبان وأن يبنى عليه يعني على القبر أنها زيادة ضعيفة لأنها غير محفوظة مسَّ أنَّها غير محفوظة أنَّها من الرواية تعيد أنَّها من رواية سليمان بن موسى وهي زيادة من زيادة منه نعم طيب ما حكم الكتابة نختم هذا الباب ما حكم الكتابة على القبور ما حكم وهي مسألة مهمة الحقيقة تكثر في عصرنا السؤال عليها الآن ما حكم الكتابة على القبور أكثر الروايات ليس فيها ماذا يكتب عليه إلا في الرواية الأخيرة اختلف العلماء في الكتابة على القبور فمنهم من حرم ذلك ومنهم من كرهه كراهه تتنزيه وهو قول الجمهور فالجمهور على أن الكتابة على القبور مكروه كراها تتنزيه وأجاز بعض العلماء كتابة اسم الميت إذا كان لأجل التعريف به وقاسوا على أي شيء أحسنت. قاسوا على حديث أن النبي السلام أعلم ماذا قبر عثمان بن مظعون. فقالوا ما الحكمة من الإعلام هنا معرفة القبر والكتابة مقصود بها معرفة القبر ولفظة وأن يكتب عليه ماذا غير محفوظة وهذا من باب تخصيص النص بالقياس فلو قلنا حتى ان النص صحيح جيد فماذا نقول يخص بالقياس مثال هل يجوز التخصيص النص بالقياس ما النص هنا وان يكتب عليه فلما جئنا وقسنا الكتابه على ماذا على التعليم تعليم القبر ان يوضع عليه علامه جيد فقالوا هذا ماذا من تخصيص ماذا النص باي شيء بالقياس وتخصيص النص بالقياس جائز عند بعض العلماء واضح؟ فكيف إذا قلنا أن الزيادة غير محفوظة؟ نعم ولذا فلعل الصواب جواز الكتابة على القبر جواز الكتابة على القبر وإن رجح بعض العلماء أن الزيادة صحيحة جيد فقد يقوى عندهم قول ماذا؟ القول بالمنع سواء كراها التنزيع أو كراها التحريم اللجنة الدائمة من باب يعني يعني بيان هذه المسألة اللجنة الدائمة سئلت عن ترقيم القبور فأجابت وأما وضع الأرقام على القبور فلا يجوز لأنه من الكتابة الكتابة على القبور التي نهي عنها, عنها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم يميلون إلى أي شيء العمل بالرواية أو باللفظ لكن في باب التحقيق والله أعلم أن اللفظ ماذا أن اللفظ ماذا غير محفوظ نعم طيب تعليم القبر ووضع علامة عليه أيهما أشد تعليم القبر أو, أو الكتابة بعضهم يرى أن تعليم القبر أيسر من الكتابة فلا يقاس فلا يقاس فلا يقاس عليه ولذلك بعض العلماء من المعاصرين حتى يرى أن تعليم القبر والكتاب عليه كلها ماذا داخلة في في النهي يرى أنها داخلة في النهي لكن الصحيح يعني والله أعلم أن تعليم القبر جائز لحديث ما ذكرنا حديث تعليم النبي قبر عثمان وأنه الكتاب عليه لأجل, لأجل ماذا بقصد معرفة أنه لا بأس به نعم ما لم يفضي ذلك إلى ماذا ما لم يفضي ذلك إلى بدع أخرى من الغلو وغيرها نعم الحكمة من هذا النهي غير الحكمه ما قد يفضي اليه من الغلو في اصحاب هذه القبور ما قد يفضي اليه ماذا من الغلو في هذه القبور احيانا قد وضع العلامه تزول العلامه مع الامطار مع السيول مع الريح جيد فوضع الرقم على القبر قد يدل ماذا صاحبه عليه وضع اسمه مثلا يدل عليه فقد يقال ان هذا ماذا جائز لاجل ماذا لأجل معرفته القبر. فالرجل مثلا يريد أن يقف على قبر والده أو على قبر ابنه أو أخيه أو أحد ممن ماذا من قرابته أو غيره. فكيف يحتدي له ويعرفه بمثل هذا؟ والآن أصبح القبور ماذا؟ ترقم القبور ترقيم ماذا؟ غير ظاهر داخلي في المقبرة. فقد يقال يستغنى الآن عن ماذا؟ عن الترقيم ويستغنى عن العلامة لأنك تذهب إلى القبر تقول يريد قبر فلان فيدل عليه من خلال برامج موضوع عندهم نعم, نعم. قال رحمه الله ولذلك قلت إذا كان فيه نوع من الندب جيد أو المدح فإنه لا يشرع لكن لو كتب قبر فلان بفلان وضع عليه علامة جيد ما يعني النهي إذا قلنا مبني على صحه الروايه فان قلنا ان الروايه ضعيفه ومغيره محفوظه فيبقى الاصل إباحة لكن ان افضت الى كتابه وزخرفه ويوضع رخام عليه فدخلنا في باب ماذا البدعه هنا نعم واذاك بعض العلماء كما ذهبت اللجنه الدائمه ردت سد اغلاق ماذا اغلاق الباب سد للذريعه نعم قال رحمه الله باب من يستحب أن يدفن المرأة عن أنس قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فنزل في قبرها فنزل في قبرها رواه أحمد والبخاري وليحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان بن عفان القبر باب من يستحب أن يدفن المرأة عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من كان بعيد أهد عن الجماع فهو أولى بدفن المرأة ممن قرب أهده وإن كان أجنبيا نفسرتها فسرتها لتكون أظهر قال عن انس قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هي ام كلثوم ورجحه ابن عبد البر وقواه ابن الحجر وكانت وفاتها سنه 9 وقيل رقيه ورد البخاري هذا القول لانها ماتت متى رقيه في بدر مات في غزوة بدر وقد كانت سبب تخلف من عثمان وقيل انها زينب ابن بنت رسول الله وسلم ورجحه أبو الزرع العراق ديناء وقيل كان ذلك سنته ثمان شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر أي على شفير القبر على حافة القبر فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل فيكم من أحد لم يقارب الليلة والمراد أي جامع تلك الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فنزل في قبرها فنزل في قبرها وفي لفظ البخاري فنزل في حفرتها رواه احمد والبخاري ولاحمد عن انس هذا الحديث قال في البخاري قال فريح بن سليمان راوي الحديث من رجال البخاري اراه يعني الذنب يعني لم يقارف الذنب ليس المراد به لم يجامع واختار هذا القول هذا اللفظ الطحاوي وضعفه الجمهور للرواية التالية وهذا دليل على دقة الإمام وحسن صنعته في الكتاب فالآن لو اكتفينا بهذا الحديث الباب لاحتمل أن يكون قول فليح ماذا بن سليمان في شيء من وجاهه لأن اقتراف الذنب مذموم لكن لما ذكر الرواية الأخرى أن رقيه لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل لا يدخل القبر رجل قارف الليله اهله يعني كيف قارف الدم بأهله لا يمكن فالمراد ماذا فكأن الإمام ماذا أتى بالحديث مجملا ثم ذكر ماذا ما يبين وهذه طريقة كما نذكر يأتي بالحديث العام ثم يذكر ما يخصصه ويأتي بالمجمل المجمل ثم ما ما يبينه ثم ويأتي بالمطلق ويذكر ما ما يقيده هكذا رحمه الله والحديث قال قارف الليله اهله فتنحى عثمان في رواية فلم يدخل عثمان وعفان القبر رواه احمد والبخاري في التاريخ الاوسط والحاكم وسنده صحيح اذا تفسير المقارفه بالذم تفسير ماذا ضعيف خلاف ماذا يخالف النص يخالف النص والاصل ان تفسير الصحابي ماذا مقدم الا اذا خالف النص النص اذا النص لان الصحابه هم عرف الناس بمراد الله ومرادي رسوله صلى الله عليه وسلم حديث الباب دل على مسائل اولها استحباب يتولى النزول في القبر والدفن من لم يجامع اهله في ليلته او كان بعيد عهد بالجماع فهو اولى بدفن المراه ممن قرب عهده بالجماع وان كان اجنبيا فان ابا طلحه اجنبي واضح الانصاري وليس من قرابه من ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو قول الحنابلة والظاهريه قال ابن حجر يثار البعيد العهد عن الملاذ في موارات الميت ولو كان امراه يعني على الاب والزوج فيؤثر قال النووي ومعلوم أن أبا طلحة أجنبي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من صالح الحاضرين ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقط وعثمان قارف فلم ي... ماذا؟ فنهاه النبي عن النزوف نزل من أبو طلحة رضي الله والحديث دليل على جواز الجلوس على شفير القبر أثناء دفن الميت وجواز البكاء على الميت سواء كان حال احتضاره أو أثناءه أو بعد، فإن النبي ماذا؟ قال فرأيت عينيه ماذا؟ تدمعان صلى الله عليه وسلم والحديث دليل على أن الرجال ولو كانوا أجانب من المرأة أولا من النساء لحظتم استنباط أن الرجال ولو كانوا أجانب أو من النساء في دفن المرأة وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والظاهرية ورواية عند الحنابلة قال النوي رحمه الله هذا الحديث مما يحتج به في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت ماذا امرأة ويدل له حديث كذلك نهينا عن اتباع الجنائز سيأتي معنا كذلك طبعا هل الأمر لا يدخل هل النهي للتحريم ظاهر أنه ذلك لا يدخل القبر واضح ظاهره التحريم نعم هل الليلة مقصودة نعم مقصودة فمن قارف قبل أيام فله أن ينزل واضح لكن الذي قارف الليلة نعم نعم نعم بلى حرمة الميت كحرمته حي لكن في مثل هذه الصورة إن لم يكن أحد من أقاربها إلا من قارف لا يقدم الأجنبي طيب يبقى السؤال ما الحكمة من ذلك واضح الحق ما ذكر علماء حكم ظاهرة واضحة جيد إلا أن نسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض علماء أن الذي قارف قريبا ماذا من ملاذ الدنيا والأولى بمن ينزل في القبر أن يكون بعيدا عن ذلك لكن نبقى نسلم ولو لم تظهر العلة واضحه الباب قال رحمه الله باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه أبو داود وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وعن أمر بن حزم قال رعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا يؤذى, صاح لا يؤذى صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه رواه أحمد وعن بشير بن الخصاصيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين القهما رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. باب أداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أداب الجلوس في المقابر وأداب المشي في المقابر. ذكر حديث البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة يعني في تشييع جنازة. قبل هذا يعني في لطيفة ما ذكرناها سؤال النبي من لم يقارف منكم الليلة هل من أحد منكم لم يقارف لم يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال ولم يستحي أبو طلحة من الجواب مع أن المحل محل ماذا محل يعني كرب ومصيبة ومع ذلك سأل النبي طيب ما الأدب في مثل هذا الأدب أن من كان مقارفا ما ينزل في القبر ما يسأل أحد لكن ينبغي لمن قارف أن يعلم الناس أن من قارف لا ينزل في القبر ماذا ليدرب الميت إلى لحده فينتشر هذا الفقه بين الناس ويتعلمون هنا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من انصار في تشيع جنازته فانتهينا إلى القبر يعني وصلنا إلى القبر ولما ماذا ولما ولم كلها وردت يلحد أو يلحد بعده فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة وجلسنا معه يعني في الجهات المحيطه به رواه ابو في رواية النسائي وكأن في روايه النسائي وكان على رؤوسنا الطير من ماذا من حوله الامر وفي روايه وفي يده عود ينكت به الارض صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر الحديث طويل في قصة ماذا نزول ملائكة الرحمة وملائكة العذاب نعم وهو أصله في الصحيح أصله في الصحيح نعم ثم ذكر حديث طبعا استفاد من حديث البراء استحباب ماذا استقبال القبلة في الجلوس حين انتظار الجنازة أو حين دفنها وهذه من السنة التي يغفل عنها كثير من مشيع الجناز ومتبعيها ماذا قال قال فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله مستقبل القبلة النبي جالس ينتظر ماذا ينتظر وصول الجنازة في حال انتظاره وفي حال الدفن استحب لمن شهد الجنازة ولم يشق أن يستقبل أن يستقبل القبلة إذن استحباب استقبال القبلة في الجلوس حين انتظار الجنازة أو حين دفنها ثانيا استحباب ماذا من الحديث استنبطوا لنا ما تقدم اللي هو لا لماذا نصص الراوي مستقبل القبلة هي فعل كون الراوي نص على شيء له أصل في الشرع لم يكن له أصل في الشرع قلنا لعل النبي فعله هكذا لكن ينص عليه فهو مقصود واضح نعم <تصفيق> نعم يعني المراد وجلسنا حول القبر جلسنا حول القبر في حال انتظار ماذا في حال انتظار الجنازة كذلك احسنت استحباب ماذا اللحد لأنه قال ولم يلحد يعني القبر ولم يلحد بعد كذلك تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم شدة تعظيمه له، مما ذكرناه في الزيادة كأن على رؤوسهم ماذا الطير وسكوتهم عند ماذا سماع كلامه جواز الجلوس في المقرب قبره لانتظار ماذا انتظار الجنازة يجوز وهذا لا يعارض النهي عن الجلوس لكن الجلوس في المقرة في مثلا في المكان الذي ليس فيه قبر نعم سنت فهي دلطيفة جيد الشيخ محمد يقول لو حديث اتباع الجنازة في الفضل في القراطين القراءة لا يلزم أن يكون القبر محفورا واضح فلو انتهينا إلى المقبرة ولم ماذا يحفر القبر حصل ماذا ووضعت الجنازة على الأرض حصل ماذا الأجر تذكر معي حتى توضع على الأرض ورجحنا أن هذه الرواية الصح وفي الروايه الأخرى حتى توضع في اللحد نعم حسنت في, في شيء ما شرح نعم قال استعيذوا ما قال لي نستعيد واضح قد استعيدوا بالله من عذاب القبر يامرهم بان يستعيد كل واحد اللي وحده والاستعاده في ليست في حال المقبره في بعد في ادبار الصلوات الم يكن من ان امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه ان نقول أن نستعيد من عذاب القبر ومن اكثر ما كان يستعيد به النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر سبحان الله في حديث كثيره نعم تمرت معنا في اخر كتاب الصلاه نعم ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر رواه الجماع البخاري والترمذي لئن يجلس احدكم عام اي احد على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له يعني اهون عليه واحسن من ان يجلس على قبر وتقدم معنا حديث أبي مرثد الغنوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله عليه وسلم لئن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما ابالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو اوسط السوق في ماذا رواه ابن ماجه وقال البوصيري اسناده صحيح صحه الشيخ الالباني هذا الحديث في ماذا لان يجي ساحدكم حديث به رلا فيه وعيد شديد في الجلوس على القبر اكد هذا الوعيد حديث عقبه بن مع عامر ماذا قال في آخره وما أبالي أوسط القبو قضيت حاجة أوسط السوق جعلها ماذا في شناعة ماذا في شناعة من يقضي حاجته ماذا عند القبر نعم وعن أمر بن حزم قال رأني الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه رواه احمد هكذا عندي رواه وأحمد والحديث فيه ضعف ذكره الحافظ بن حجر جيد لكني ما وجدته في المسند حي وحتى عند في المسند أحمد فما وجدته لكن الحديث فيه ضعف نعم ما حكم أو نقول دل حديث أبي هريرة وما ذكرنا من حديث عقبه بن عامر وحديث عامر بن حزم على النهي عن القعود والجلوس على القبور والنهي يعني في الحديث صريح وإذا اختلف العلماء في هذا النهي هل المراد به الكراهه أم المراد به التحريم فعند الحنابلة والشافعية أن الكراهه كراهه التحريم كما عبر بذلك النووي وعند الجمهور كراهه التنزيه قال ابن قدامه ويكره الجلوس على القبور والاتكاء عليها وإن كان في بعض متون الشافعية لا يجوز بمعنى ماذا؟ عندما قال لا يجوز بمعنى التحريم النهي للتحريم والعدل الصحيح أن الجلوس على القبر محرم كما صرح به النووي رحمه الله بل قد يقال أنه من الكبائر والدليل هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حديث أبي هريرة وجاء في حديث عقبة بن عامر فقد يقال ان الجلوس على القبر من كبائر الذنوب وقد قال بذلك بعض اهل الحديث نعم هل يدخل في هذا قبر غير المسلم لاحظوا معي حديث ابي هريره من ان يجلس على قبر وقبر نكره فماذا في سياق نهي فتدل على العموم معينتم عرضه أي شيء عرضه حديث عقب بن عامر الذي سمعتكم إياه لما قال أعيد الحديث لأين أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم فهنا قيد القبر بأنه قبر مسلم وما أبالي أوسط السوق الحديث هل المسلم مفهوم له دلالة يعني مفهوم المخالفة فيقال أنه يجوز أن يجلس على قبر غير المسلم لا ليس المراد ذلك والدليل ما جاء مطلقا في الروايات الأخرى وما جاء في حديث عمر بن حزم من النهي عن الاتكاء متكئا على قبر لم يعين كونه مسلم وغيره مسلم ما حكم الاتكاء على القبر ليس كالجلوس إنما اتكاء من علامة من أن الاتكاء كالجلوس، وقال فيه كلا القولين من الكراهة والتنزي ومنهم من قال أن الاتكاء خف من الجلس وأنه مكروه وأنه مكروه ما الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر قيل الحكمة ماذا؟ احترام ماذا؟ حرمة صاحب القبر احترام حرمة صاحب القبر نعم. ثم ذكر حديث بشير بن الخصاصية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته طويلة في أبي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجل يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين القهما رأى رجل يمشي في نعلين بين القبور لاحظوا بين القبور اولا ما, هي ما المراد بالسبتيتين جيد المراد بها ما كان من جلود البقر وقيل كل جلد مدبوغ وسميت بذلك أخذا من السبت وهو الحلق لأن شعرها قد حرق عنها والمراد بها هنا التي لا شعر لها وكان لا يلبسها إلا أهل ماذا؟ السعى والترف الحديث رواه الخمسة وهذا لفظ أحمد ودائما أقول لكم أن الإمام يعتني برواية من أحمد الأصل أنه لا يأتي غالباً إلا برواية أحمد إلا البخاري حين يقدم رواية البخاري أو إذا كان في روايتي غير أحمد ماذا لفظ زائد ماذا ليس عند أحمد وإلى الأصل أنه يعتمد على مسند أحمد الحديث رواه أحمد وقال إسناده جيد ورواه الحاكم المصحة والبيهقي وسكت عنه الذهبي وحسنه ابن حزم والنوي صحة والألباني استدل العلماء بحديث بشير على استحباب خلع النعال وكراهه المشي بين القبور بالنعال وأن لا يمشي بين القبور بالنعال مطلقا قال أحمد اسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد قال أذهب إليه إلا من علة إلا أن كان يعني في علة أنا لا أعرفها وإلا أذهب إلى القول به وذهب النساء وابن حزم الى ماذا تتوقعون ها لا الى ان النهي عن المشي بين القبور بالنعال السبتيه فقط ولذلك بوب النساء باب النهي عن الناد السبتيه فكان مخصوص لانها من ماذا من نعال أهلي السعه والترف جيد وذهب الجمهور إلى عدم كراهة لبس النعال مطلقا إذا عندنا ماذا؟ هذا قوار القول أول أنه ماذا؟ يكره لبس النعال ويستحب خلعها الثاني أن النعال المنهي عنها هي ماذا؟ النعال السبتية التي لا شعر لها من جلود ماذا؟ البقر المدبوغ الثالث أن لبس النعال في القبر بين القبور جائز ما الدليل؟ لفظة في السنة تدل عليه أحسنت شيخ حمد وإنه ليسمع قرع عالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي مر معنا إشار إليه قال إن العبد إذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه وإنه ليستمع ماذا قرعان عالهم وأجابوا عن حديث الباب أنه أمر بالخلع لاحتمال أن يكون فيها أذى لاحتمال أن يكون فيها أذى أو قذر وقالوا إن نحية النبي عن النعال السبتية لأجل ما فيها من الترف والسعه والصواب أنه لا يمشى بين القبور بالنعال لعموم النص طيب كيف نجيب على أنه يسمع قرع نعالهم؟ ان الغالب ماذا انه قد يمشي بعض الناس مخالفا للحديث فيسمع القران عالي هذا واحد اثنين انه بعد بعدهم عن القبور هذا من العجاز ان يسمع ماذا قران عاليهم. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على جواز ماذا لا يدل على جواز المشي بالنعال بين بين القبور نعم. ولذلك الاقرب والله اعلم انه لا يمشي عبد بين او المسلم يمشي بين القبور بناء عليه إلا من حاجة الحاجة ما هي شدة الحر أو المرض الذي قد يلحق الإنسان مما لم نذكره من الفوائد مالك رحمه الله فسر الجلوس على القبر يقعد على القبر بماذا فسره بقضاء الحاجة ورد العلماء عليه في ذلك وقالوا لا يعرف هذا واضح فانظر كيف تفسير الإمام مالك لهذه الروايات الباب الذي يلي قال رحمه الله باب الدفن ليلا. كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التعليم حتى في ماذا؟ حتى في المقابل علم أصحابه وأمرهم ونهأهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نحن نقول لا لا يمشي حتى بين القبور هو الحديث صريح. رأى رجل يمشي فين عليهم بين القبور الاولى أن يمشي حافيا. إذا كان لأجل الحر الشديد حرارة الشديدة مثلا قد يقال به لك الأولى بالعبد ألا يمشي ويحاول أن يجتنب هذا الباب نعم إكراما لي؟ لأهل القبور نعم والقبور موجودة ولا رفعات لا أظنها رفعات نعم. نعم نعم نعم الباب الذي يليه قال رحمه الله باب الدفن ليلة عن الشعبية عن ابن عباس قال مات إنسان حتى قول النبي ألقيهما ألقيهما في شيء ماذا من النهي يعني في شيء من النهي الصريح نعم قال رحمه الله باب الدفن ليلة عن الشعبية عن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلة فلما أصبح عن الشعبي عن ابن عباس الشعبي ذكر عندكم نعم هو عن الشعبي لكن عندي ما ذكر الشعبي عن الشعبي عن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن شق عليك فاتى قبره فصلى عليه رواه البخاري وابن ماجه قال البخاري ودفن أبو بكر الليلة عن عائشة قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء قال محمد بن إسحاق والمساحي المرور رواه أحمد وعن جابر قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر رواه أبو داود النسخ لكن ما هو مؤثرين. طيب. باب الدفن ليلا. حكم. عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم الدفن ليلا. فذكر حديث ابن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا. فلما أصبح أخبروا في لفظ ابن ماجه أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن شق عليك. فاتى قبره فصلى عليه رواه البخاري وابن ماجه اخرجه البخاري في ابواب كثيره منها صحيح باب الدفن بالليل طيب كذلك ودفن أبو بكر ليل كذلك استنبطوا روعة التراجم البخاري في ان ترجم حكم ما ما التراجم البخاري ها جواز الصلاة في جواز الصلاه في القبر صلاة المقرنة صحيح لكن ما ما, ما ذكره البخاري لكنه صحيح يا صحيح طيب باب الصلاة على القبر بعدما يدفن باب صلاة الصبيان مع النساء على الجنائز باب سنة الصلاة على الجناز الحديث طويل باب الصفوف الصبيان مع الرجال في الجناز باب الصفوف على الجناز وقد تمر مرة معنا هذا الحديث قال البخاري ودفن أبو بكر الليلاء والحديث يعني الحديث صحيح وعن عائشة قالت ما بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الإربعاء قال محمد بن إسحاق والمساحي المرور رواه أحمد هذا الحديث في أحمد لكن دون قوله قال محمد بن اسحاق ما وجدته الحقيقة حتى أنه كثيرا فما وجدته ما هل هي نسخة أخرى للمسند وقف عليها الإمام والشيء قال حتى سمعنا صوت المساحي من المساحي؟ في المعاول التي كان ماذا تستخدم في ماذا في دفع التراب واسم الساحي المرور جيد قال بعضهم المراد هنا به ماذا صوت الأرض صوت ماذا صوت الأرض وعن جابر قال رأى نأس نار في المقبلا فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر رواه ابو داود والطحاوي والطبراني والحاكم قال النووي في الخلاصة رواه أبو داود بسناد على شرط الصحيحين والحديث حسن مسألة الباب حكم الدفن ليلا حديث الباب دليل على جواز الدفن ليلا وأنه لا بأس به وهو قول جمهور العلماء بل قال النووي هو مذهب العلماء كافه إلا الحسن البصري فإنه كرهه وكذلك نقل كراهته عن سعيد بن المسيب مستند الكراهة مر معنا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا وقد أخرجه ابن ماجه وجاء في مسلم كذلك في حديث جابر المتقدم في باب استحباب إحسان الكفن مر معنا لقد ربط ان اكون رقم 1390 تقريبا ان قريب من هذا يعني اكون رقم كم اكون باب استحباب اكون الكفن اكون اكون الكفن كم رقمه اكون اكون اكون اكون اكون 1989. طيب قال خطب يوم فذكر رجل من اصحابي قبض فكفن في كفن غير طائل قلنا يعني غير كامل الستر وقبر ليلا فزجر النبي من الشاهد فزجر النبي أن يقبر الرجل ليلا زجر يعني نهى حتى يصلى لاحظوا حتى يصلى عليه فكأن الزجر كان لأجلي خشيت الله لا يصلى عليه أو أن لا يصلي عليه عدد كبير إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ولذلك مستند الكراها من قال بالكراهه هو هذا الحديث جيد فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل ليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك أما حديث ابن ماجه لا تدفن موتاكم بالليل إلا أن تضطروا حديث ضعيف جدا حديث ضعيف جدا وأما حديث جابر في صحيح مسلم فإن سبب النهي ما ذكر حتى يصلى عليه حتى يصلى عليه لأن الدفن نهارا بحضرة كثير من الناس وماذا؟ وستحصل مقصود من الصلاة عليه والدعاء له واتباع جنازته وتشيعه ودفنه ولذا فالراجح أنه يجوز الدفن ليلا إذا كان هناك حضور من المصلين وصلاة على الميت ولا يفوت به شيء من حقوق الميت وتمام الصلاة عليه لا يفوت به ماذا؟ حسن غسله وحسن كفنه وتشيع جنازته والصلاة, والصلاة عليه والإحسان في دفنه فان كان يفوت شيء من ذلك فماذا فهو سبب زجر النبي صلى الله عليه وسلم اي وقد دفن ابو بكر يعني ليلا ودفن من عثمان ليلا ودفنت عائشه ليلا ودفن بمسعود ليلا فلا باس بالدفن ليلا بشرط ماذا الا يفوت للميت ماذا حق والا الاصل ندفن ماذا أن ندفنه في النهار ماذا أفضل لماذا لأن الدفن في النهار سيحصل به ماذا مصالح أكبر مصالح أكبر من ذلك نعم لحظة شيخ حديث عائشة في مسجد أحمد في ضعف حديث فيه في ضعف لكن له أصل فيه في مسلم أنهم علموا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا صوت المساحي هذا ذكر لكن من آخر الليل في كلام يعني نعم تذكرت مسألة شرط لها هنا عندي في مسألة خنع النعلين يقول ابن قدامى في مسألة ما تقدم معنا ولنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأقل أحواله الندب ولأن خلع النعلين يقول رحمه الله لم يذكر هذا وهو مفيد أقرب إلى الكشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين واخت... اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهه فإنه يدل على وقوع هذا منهم ولا نزاع في وقوعه فأراد أن يعلمهم ماذا كراهته صلى الله عليه وسلم حديث اللطيف هذا حديث جابر رأى ناس نارا في المقبرة قيل لعلها البقية فأتوها فإذا رسول صلى في عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم كان النبي ماذا هو الذي كان صلى الله نزل في القبر فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر طبعا علاقته بالباب ما هي أين وجد دلال منه نار نار في المقبرة جيد فإذا هو ماذا في ليل هو دليل على جواز الدفن ليلة وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوازي إيقاد السرج سيأتي الإشارة إليه بعد قليل جواز إيقاد السرج ونحوها في المقبرة ويقاس عليها الآن الإضاءات ونحوها والدفن ليلا وفيه استحباب العدد في دفن الميت استحباب العدد في دفن الميت فإنه ماذا قال ناولوني فهم كانوا جمع وفضيلة رفع الصوت بالذكر فإنه قال فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذلك أنه كان معروف ماذا بهذه الخصلة أنه كان يرفع صوته بالذكر فعرف فابن جابري يقول فإذا هو الرجل كانه رجل معروف نعم لم يسمى لم يسمى هذا الرجل وما ضره ذلك نعم باب الذي يليه لا غير قصة للبجادين غير كان هذا في لكن ليس هو الرجل الذي يرفع صوتنا <تصفيق> ذكر بعضهم يعني أكثر من تسمية له جيد وقول المسعود ليتني صاحب القذبر هذه قصة في تبوك هذه في تبوك نعم وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح في مسلم من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ومن ذكرني في ملايين ذكرت في ملايين خير منهم ما في تعارض لكن المراد بالالرفع هو الرفع ماذا الزائد هذا أولاً ثانيا الرفع الذي قد يفضي إلى تعدى جيد أو إرادة لفت الناس لكن يشرع الإنسان يرفع عن الذكر سوته بالذكر ماذا أولاً كما في الحديث من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي في الحديث القدسي ومن ذكرني في ذكرته في ملايين خير منهم ثم كذلك في تعليم الناس واضح فلا يتعارض لكن ليس الرفع الذي هو المبالغة وحديث بن عباس كنا لا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالذكر والتسبيح والتكبير بل يذهب بعض علماء إلى أن الإنسان يسلم يكبر مباشرة لأن بن عباس في إحدى الروايات قال لا يعرف إلا بالتكبير نعم. فلا تعارض بيننا الباب الذي يليه قال رحمه الله باب الدعاء للميت بعد دفنه عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود مع الراشد بن سعد وضمرت بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف رواه سعيد في سننه باب الدفن الميت بعد دفنه عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب الدعاء للميت عند قبره ولم يشير رحمه الله إلى المسألة الثانية وهي مسألة التلقين وهذا من طريقة حينا لا يذكر في الترجمة الترقي لكن يذكر الدليل اللي يبين لك بما استدل من راى هذا القول واضح ان عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه أي عند راس قبره فقال استغفروا لاخيكم واساله له التثبيت فانه الان يسأل رواه ابو داود والبزار والحاكم والبيهقي والبغوي وحسنه المنذري صح الحاكم موافقه الذهبي وقال النووي اسناده جيد وصح الشيخ الباني في صحيح وهو دليل على استحباب الوقوف على القبر بعد دفن الميت والدعاء له بالمغفرة والتثبيت عند السؤال بقوله اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته بالقول الثابت وقد قدره بعض الشافعية بما جاء في حديث أمر بن العاص إذا دفنت ماذا فشنوا علي التراب شيئا ثم أقيموا حول قبري قدر ما يتنحر الجزر ويقسم لحمها واضح هذا هل هو بالتوقيف هذا الكلام من عمر بن عاص أم هو اجتهاد منه يظهر أنه اجتهاد منه وإذا قال الشيخ عبد العز هذا باجتهاده لا من باب التوقيف الشيخ عبد المزنباز فإذا المشروع أن يدعى دون تحديد ماذا قدر. وهذه ما السنة الحقيقة التي تفوت كثير من مشيعي ماذا الجنائز ينبغي الإنسان إذا بدأ الناس ينصرفون نشرح هو ماذا في الدعاء فإنه الآن كما قال النبي فإنه الآن يسأل فإنه الآن يسأل ويدل على مشروعية الوقوف على القبر ما جاء في الكتاب العزيز في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر هذا في شأن من في شأن المنافقين في شأن عبد الله بن أبيه قال الله له ولا تصلي على أحد منهم أحد هنا من؟ ابن أبي ولا تقم على قبرهم فهم المخالفة أن غير المنافقين وأن المسلمين ماذا؟ إذا صليت عليهم فقف على, فقف على قبرهم قال ابن تيمية ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره فلو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهل بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة هل ترفع اليدين في حال الدعاء عند القبر المشروع الدعاء هل ترفع اليدين يدل له ما جاء في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبور أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها، فيشرع ورفع اليدين، يشرع رفع اليدين عند الدعاء ليه القبور، والحديث دليل على إثبات السؤال في القبر، فإنه الآن يسأل، وهو دليل على ما سيأتي أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له في ذلك الوقت. ونقل النووي ابن تيمي الإجماع على أن الدعاء الأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه استغفروا لأخيكم أمر هل هو للإستحباب أم الوجوب ظاهره ماذا لكنه المراد به ماذا الاستحباب ظاهره الاستحباب نعم ثم ذكر حديث التلقين عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم لعمير الحديث يا فلان قل لا إله إلا الله إلى آخره روه سعيد في سننه انظر ماذا علق العلماء على هذا الحديث قال النووي هذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد اعتضد بشواهد بشواهد ولم يزل أهل الشام على العمل به في زمن يقتدى به إلى الآن يقول وإلى الآن. يقول ابن المقين قال ابن الصلاح هذا الحديث اسناده ليس بالقائم ولكن يعتضد, شواهد يعتضد بشواهده وبعمل أهل الشام به قديما قال النووي ما ذكرنا ما حكم تلقين الميت بعد الدفن طبعا هذا الحديث رواه كما ذكرنا سعيد المنصور في سننه ورواه الطبراني في الكبير وقال الهيثم في مجمع الزوائد في اسناده جماعة لم أعرفهم وقال ابن القيم في زاد المعاد فهذا حديث لا يصح رفعه فالحديث ضعيف حديث ضعيف قد صرح بذلك النووي وصرح به من ابن الصلاح وابن القيم كلهم اتفقوا على أنه ضعيف لكن اخذوا من باب ماذا الفضائل تلقين الميت بعد الدفن اختلف فيه العلماء فقال الشيخ السلام تيمي هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفه من الصحابه انهم امروا به كابي امامه الباهلي وغيره وروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك فلهذا قال الإمام أحمد غير العلماء إن هذا الترقيل لا بأس به فرخصوا فيه ولم يأمروا به واستحبه طائفة من الشافعية وأحمد كرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم وقال رحمه الله في كلام طويلة ومن العلماء من يكرهه لاعتقاد أنه بدعة قال فالأقوال فيه ثلاثة الاستحباب والكراهة والإباحة قال وهذا أعدل الأقوال إنه مباح، فأما المستحب الذي أمر به وحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت والعلل الأقرب أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وكونه ذكر عن بعض الصحابة أول أن تحتاج الرواية إلى ثانيا ثانياً أنه ذكر عن أهل الشام يبقى أنه عملهم ماذا؟ ليس حجته، ليس حجته، لكن كما قال أحمد. أبن تيمي رحمه الله قال عدله ماذا الإباحة لكن لو سأل الطالب علمه هل يشرع نقول مشروع ماذا الدعاء المشروع هو الدعاء نعم باب الذي يريه نعم قال رحمه الله باب النهي عن اتخاذ المساجد والسروج في المقبر قال عن نبي هريرة عن هذا قد يقول قائل لاحظوا يا فلان قل لا إله إيد الله كذا قل أشهد أن لا إله إيد الله ثلاثا يا فلان كل هذا باب ماذا يذكر العلماء هل ينتفع الميت بالسعي الحي هذا من سعي الحي سندكره في المسألة التي تأتي بعد قليل. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن اتخاذ المساجد والسروج في المقبرة قال عن أبي هريرة أن رسول وتلق... الله تعلمون أحيانا قول بعض الناس يعني ما يصفون به شيخ السلام تيمية من التشدد وفي مسائل القبور وكذا. هذا يخالف ما يقال من تيمي يرى الإباحة ويذكر الاستحباب عن بعض العلماء ويقول وعد الإباحة واضح فكثير ما ينقل عن شيخ سامتيم وغيره ما قرأوا فق هذا الإمام لو قرأوا لا يعني رحمه الله وسطيته في هذا الباب نعم. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن اتخاذ المساجد والسروج في المقبرة قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور عن مساجد متفق عليه عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم. باب النهي عن اتخاذ المساجد يعني في القبور والسرج في المقبرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود في لفظ والناسرة قاتل الله اليهود والناسرة اتخذوا قبور أمنيائهم مساجد في لفظ مسلم لعن رسول الله. اولعن الله لعن الله اليهود والنصارى وعند مسلم عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى قالت عائشه فلولا ذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور ان بها مساجد قالت عائشه فلولا ذلك أبرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا ثم ذكر حديث ابن عباس لعن الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج اي الذين ماذا يبنون على المساجد الذين يبنون المساجد على القبور رواه الخمسة إلا ابن ماجه هذا لفظه, أحمد. هذا لفظه أحمد والحديث مروي عن ابن عمر وعن أبيه هريره وحسان ابن ثابت وسيأتي الكلام عن مسألة زيارة القبور للنساء السيأتي هذا الحديث انتبهوا معي هذا الحديث كما ذكر الإمام الخمسه الخمسة وخرجه الطيالسي والبيهقي والبغوي وحسنه المنذري والنووي وهو حسن وهو حسن دون قوله ماذا المتخذين عليها السرج فلفظة المتخذين عليها السرج ضعيفة وأضح أما ما قبله فصحيح سياتي الإشارة إليه قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيه النهي عن اتخاذ ماذا القبر مسجدا يصلى فيه ودم الله اليهود على هذا الفعل وكل ذلك الذم والنهي لقطع الذريعة أن يعتقد الجهال في الصلاة عليها والصلاة إليها فيؤدي إلى من فيها كما كان في عبادة الأصنام في الحديث دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد وفيه دليل كذلك على, أن على تحريم اتخاذ السرج على المقابر وإن كان فيه ضعف لما يفضي إلى ذلك من الاعتقادات الفاسدة وإنما لعن من اتخذها لان فيه تضييع للمال بلا منفعه ويشبه تعظيم اهل القبور تعظيم القبور كما ماذا كما علمها او جعلها بعضهم مساجد طبعا لا شك ان قول النبي قاتل ولعن، دي على ماذا على أن هذا الفعل من الكبائر على أن هذا الفعل جعلها مساجد من الكبائر فكيف اذا كان مثلا تقصد او يطاف بها فلا شك ان هذا ماذا شرك مخرج ماذا مخرج من الملة أن يطاف بها أو أن تقصد واضحة أو تقدم لها ماذا القرابين أو غيرها نعم نحن على الباب الذي يلينا قال رحمه الله باب وصول سيأتي الكلام عن حكم زيارة لعن رسول الله زائرات القبر سياتي في باب مستقل إن شاء الله نعم قول النبي قاتل الله اليهود اتخذ قبور آنبياءهم مساجد هو دليل على أنهم كانوا يجعلون هذه القبور مساجد يصلون, ماذا؟ يصلون فيها جيد وهي أعم من صلاتي عليها يصلون فيها قيل ويصلون عليها ويصلون إليها هذا أعم واضح المعنى فقول النبي قاتل الله لهج ماذا اتخذ قبور أم بها مساجد ليس مكانا للصلاة بل هي أعم مكانا للصلاة ومكانا للصلاة إليها نعم لا بس ما دام وزيله المقابر خلاص الحكم يدور مع عيلته فزالت المقابر نعم كنت اظنك ستسال لو كان في المسجد قبر نعم هذا يفرق فيه بين ما كان ما كان مفصول القبر او ليس بمفصول واضح ولو كان القبر ببناء مفصول جيد كان يكون في احد نواحي المسجد فما دام مفصول بناء ان شاء الله ما في شيء واضح لكن ان كان القبر في المسجد دون فصل فهذا لا يجوز الصلاه فيه لا يجوز الصلاه الانسان خارجه او لم يصل فيه حتى لو فاتته الجماعه واضح نعم نعم الباب الذي هنا. ولذلك النبي حذر لعن وقاتل وقال لتتخذن ما لاتبعن سنة من كان قبلكم سبحان الله نعم وهنا ياتي اخواني امر العنايه بتصحيح التوحيد والاعتقاد الناس قد يفوتهم شيء ويقعون في الجهل وقد يكون بعض المنتفعين من المبتدئة يصرحون بجواز مثل هذه الأمور ويدعمونها ويعينون عليها ويلبسون على الناس هنا دور ما نسميه تعليم الناس التوحيد والعقيدة والاعتقاد الصحيح وإذاك الشريعه عظمت ماذا عظمت هذا الباب وشأنه ونهت عن ماذا كل ما يفضل الغروف القبور يعني لا تذكرون الذي درس منكم كتاب التوحيد بواب الإمام محمد الوحابة بواب الكثير في ماذا في باب الغلو في, ماذا في الصالحين وباب الصلاة إلى القبور وغيرها جيد كل ذلك لما جاءت الشريعة من سد الذريعة ماذا إلى كل أمر يفضي الغلو في القبور واتخاذها مساجد نعم باب الذي يلي لا لا ما يهدخل النبوي مفصول ببناء خاص نعم لذلك سيأتي باب كامل في حكم زيارة النساء للمقابر وسنفصلها طويلا لأن مسألة حقيقة فيها تفصيل نعم. قال رحمه الله باب وصول ثواب القرب المهدات إلى الموتى قال عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وان عمرا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما ابوك فلو اقرب التوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رواه احمد وعن ابي هريره ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم يوصي اف أن ان اصدق عنه قال نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه وعن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة رواه أحمد والنسائي باب وصول ثواب القرى بالمهدات لمؤتعقد المؤلف هذا الباب ليبين أن القرب التي جعل ثوابها للميت أنها تنفعه سنذكر المسألة. لكن هذا رأي المؤلف. عن عبد الله بن عمرو بن عاص. عن عبد, عبد الله بن عمرو بن عاص أن العاص بنوائل نذر في الجاهلية أن يرحر أن يحر مئة بدنا، وأنه هشام بن عاص نحر حصته وخمسين لأنه كان بينه وبين أخيه فنحر حصته وخمسين بدنا، وأن عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك يعني الحصة الثانية قلت عند من عند عمر فقال أما أبوك فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رواه أحمد اسناده حسن إسناده حسن هذا الحديث فيه عظم شأن التوحيد كما ذكرنا وأنه مناط النجات قال والشاهد منه فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك فكان ظاهر الحديث ماذا؟ أن الصوم ماذا يصل ثوابها ونفعها للميت الحديث الثاني قد أكثر الإمام من الروايات هنا وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي أفينفع وناتصدق عنه قال نعم رواه أحمد ومسلم والنساء والمواجه الحديث خرجه النساء في باب فضل الصدقة عن الميت جيد هل يقال ان هذه قضيه عين فهذا رجل سال فهو مقصود معني بها انا قل لا ليست قضيه عين وانما استفاض هذا السؤال من الصحابه كثر وعن عائشه ان رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان أمي تلتت نفسها والمراد بها ماذا سلبت اي ماتت فجاه واخذت نفسها فلت في مسلم ولم توصي في مسلم مهم الروايه ولم توصل لم يذكرها الإمام وأظنها جيد لو علمت تصدقت أفلها أجر في روايه الباب هنا وأراها لو تكلمت تصدقت فهل, فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم في رواية أظنها في رواية النساء هل ينفعها أن أتصدق عنها الألفاظ فيها فوائد هذا الحديث خرجه البخاري باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وأخرجه النسائي باب إذا مات الفجأة هل يستحب أن يتصدقوا عنه؟ ثم ذكر وهو دليل على ماذا؟ على جواز الصدقة عن الميت وعن ابن عباس أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي تفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم قال فإن لي مخرفا فاني أشهدك اني قد تصدقت بها انهى رواه البخاري والحاج خرجه البخاري باب اذا اوقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقه لاحظوا معي إذا اوقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز الصحابي لم يعين ولا لا ما قال حدده مخلف فهو جائز وكذلك في الصدقه لو أوقفها فهو جائز وإن لم يبين الحدود حديث الأخير في الباب وعن حسن عن سعد بن أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء قال حسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة رواه احمد الحديث قصة طويلة في لفظ النساء خرج سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقال لها فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي والمال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم السعد فلما قدم السعد ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي تصدق عنها فإن الصدقة أفضل أو سقل ما أفضل الصدقة هذا الحديث عله بعضهم بالانقطاع قال في اسناده أن الحسن لم يسمع من سعد بن عبادة وكذا في سندي أحمد أنه قال يحدث عن سعد بن عباد لكن الحديث الحديث حسن الحديث حسن هذه الأحاديث تدل على أي شيء ظاهرها يدل على وصول ثواب الصوم وثواب الصدقة ثواب الصوم وثواب الصدقة مسألة الباب هل يصل ثواب القرب القرب ما المراد بها التي تقرب إلى الله بها التي تهدى إلى الميت هل يصل إلى الميت ثوابها أو ما ينويه ويجعله ثوابا هل يصل للميت وهل تنفعه أو لا اتفق أهل العلم أولا على أولا اتفق أهل العلم على أن الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات كل كالحج والنذر واضح والصوم الواجب لمن نذر أنه يصل ثوابه وينفع الميت هذا اتفاق قال ابن قدام لا أعلم فيه خلافا إذا كان من الواجبات مما يدخله النيابة مثل الحج وماذا وصوم النذر بل قال بعضهم الصوم عامه قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية قد تكلم عن هذه المسألة كلاما طويلا في شرح الطحاوية جميل قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته وهو في قول النبي إذا مات ابن آدم من قطع من ثلاث إلا قال ها علم انتفعوا به أو ولد صالح دعا صدقه جاري مما ماذا مما تسبب هو به فما تسبب فيه ماذا من الوقف والصدقة فإنه مأجور عليه باتفاق الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج فهذا ماذا يصل ثوابه على نزاع فيما يصل من ثواب الحج فقال محمد بن حسن إنما يصل الى ثوابه ثواب, ثواب النفقة والحج للحاج وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه هو الصحيح يقول من واختلفوا في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر والطواف الآن مثلا جيد وبعض الأعمال الأخرى فانظر ماذا يقول إمام فذهب أبو حنيفة وأحمد يقول هو وجمهور السلف إلى وصولها نظر في كلمة جمهور السلف والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره واستدلوا بالمتشابه من قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعورت زون إلا ما كنتم تعلمون تعملون قول الله عز وجل ما كسبت وعليها مكتسبات واستدل ندع المبتدع هول لكن يبقى الخلاف بين من يبقى الخلاف بين احمد وابو حنيفه والشافعيه ومعه الجماعه من العلماء ما هو دليل المجيزين وان ثواب القرب يصل دليلهم ماذا دليلهم حديث الباب احاديث الباب ففيها ماذا الصدق وفيها الصوم ويقاس عليها سائر العبادات حتى التسبيح والذكر يقاس واضح <تصفيق> وكذا نعم حديث ابن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم جيد انقطع عمله إلا من ثلاث ننظر معي قال انقطع عمله ومن قال انقطع ثوابه هذا من أدلتهم قالوا قال انقطع عمله ومن انقطع ثوابه إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وفي رواية عند, أصحاب عند بعض أصحاب السنن وعند الطبراني إلا من سبع في رواية وذكر ماذا حفر بئر ومصحف ورثه وغيره لكن هذا بفعله هو هذا ماذا بفعله هو المانعين المانعين من الشافعية وبعض المالكيه جيد وبعض اهل الحديث وهو قول الجمهور هو قول الجمهور المانع ما دلتهم قول الله وان ليس للانسان الا ما ساء وقول النبي اذا مات ابن ادم انقطع من عمله الا فعلقها بالثلاث طيب كيف أجازنا الحج للدليل فيه كيف أجازنا الصوم لورود النص به من مات وعلي صيام صامع عنه وليه فكأن هؤلاء يجيزون ماذا الدعاء يقول يصل ثواب الدعاء ويصل ثواب الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به وماذا والحج والصوم الواجب النذر يعني جيد أو الصوم الذي لم يصومه المكلف أما ما عدا فلا يصل ثوابه أما ما عدا فلا يصلوا توي مساله خلافيه خلافيه طويله بين العلماء جيد ولذا يعني اختار ابن قدامه رحمه الله وابن ابي العز وهو مذهب الحنابلة كما ذكرت وطائفه من الشافعية انها ان ثواب القرب يصل الاموات يصل لهم ماذا الصلاه والذكر واضح والطواف وغيرها ان الشافعي كما ذكرنا اختار ماذا عدم وصول ذلك الا ما ورد به النص ونسبه النويل الجمهور. نسبه النويل الجمهور. من العلماء قال إن نفع هذه الأمور يتعدى يعني إلى غيره إلى غير الفاعل. فما الذي يمنع ماذا من وصول ماذا الثواب؟ رد عليهم الشافعي قالوا قول النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قالوا لأن نفعه لا يتعدى فاعله فلا يتعدى ثوابه. تعرفون من العلماء قال إذا مات من ابن ابن قطع يعني انقطع ماذا ثوابه جيد ولذا الأقوى والله أعلم دليلا والله أعلم ما جاء به النس ما جاء به النس وإعمالا لقول الله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى طيب ما الذي جاء به النس نذكره ما جاء في حديث الباب الصوم والصدقة وجاء في الحديث في الحج سيأتينا إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا قال فحج عنه قال حج يعني جيد وكذلك العمره لأنه جاء في روايه حجه عن ابيك واعتمر واضح وجاء في الصوم من صام مات عليه صوم صام عنه ولي ومطلقاً وفي روايه من مات عليه صوم نذر مات عنه صام عنه ولي عنه وليه وما جاء في حديث اذا مات ابن ادم الولد الصالح الذي يدعو الدعاء وماذا والصدقه الجاري والعلم الذي ينتفع به نعم الباب الذي يلينا هل يعني إذا رجح الإنسان هذا القول طبعا لا يمكن على من خالفه لأن له ماذا لأن له مستندا فقد ترى ناس يقرؤون ويهدون الثواب لمن للميت أو يطوفون ويهدونها جيد أو يضحون ويهدون الثواب فنقول أقول يعني قوية الخلاف ولها أدلة ولها أدلة كثيرة نعم في الحديث دليل على أن سقي الماء أفضل الصدقة سبحان الله سقي الماء من أفضل الصدقات وقال النبي أي الصدقة أفضل قال سقي الماء صريح، نعم. فضيلة الوقف وصحه الوقف الغير معين، نعم. الباب الأخير، نعم. قال رحمه الله. في سؤال حول هذه المسألة، نعم. الشيخ اليوم الماضي؟ سلامات. سأجتهد. إلا إذا علم يجري ثوابه من سنة في الإسلام سنة الحسنة يبقى الثواب جيد، وذالك علم السنة لعلماء الدعاء للعلماء من علمه يدعو لمن علمه يدعو لشيخه، شك كأن من أعظم ما يصل الميت الدعاء، وذالك من الدعاء العظيم ما صح عن وسلم أنه في الحفّي على الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من أعظم الدعاء أن يقول الإنسان إن الله مغفر للمسلمين والمسلمات هذا من أعظم الدعاء، ففي رواية إن أنهم اشمله ماذا ثوابه وأجره وذاك جاء في الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء لا شك بجماع أن الدعاء يصل نعم ينبغي إنسان كثيرا من نعم بعض علماء كأحمد رحمه الله وابن أبي العز قالوا نعم من الذكر مطلقا بعضهم قال الذكر يدخل فيه الدعاء وقراءة القرآن والذكر المطلق المتقن تسبح مئة أو تقول لا إله إلا الله مئة وتنويها عن ميت من الأموات فيقول يصل ثوابها نعم كان يفعله بعض المشايخ الحناب المعاصرين نعم أي لا شك أن ينوي الفعل عندهم يقول ينويها أن يهدي ثوابها لفلان نعم لكن يبقى هل هذا ثبت عن الصحابة هنا السؤال إن الصحابة هم أعلى الناس وأفقها الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يفعلون ذلك لم يثبت لنا شيء من ذلك حتى سعد الذي سأل عن أمه هل فعل ذلك لم يفعل وحتى عمر بن عاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أقرأ أبوك بالتوحيد لم يذكر عنه أنه فعل ذلك وهذا من أقول أدلة أنه لم يذكر عن الصحابة الذين سألوا النبي عن وصول الثواب في بعض الصدقات لم يذكر أنهم فعلوا ذلك قال رحمه الله باب تأزية المصاب وثواب صبره وعمره قد, قد يقول إنسان أنا يعني حريص على والدي أو قرابتي أن يصلهم الثواب ليس من الثواب ما جاء في النصوص الدعاء والصدقه والحج والعمره من اعظم العبادات جاء النص فيها من غير خلاف فلولا ان يعتند ياتي الانسان بها لا هو غيبي بعدما قال هذا توقيف فلا يجوز القياس مع وجود النص هذا قيل لكن بعضهم القالب النص معلل فيجوز القياس عليه ما كان معللا جاز القياس عليه ومن أنها انها عبادات محظة بدنية في جزء أن يقاس عليه قال رحمه الله باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامه يوم القيامة رواه ابن ماجه وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره رواه ابن ماجه والترمذي وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبه فيذكرها وإن قدم عهدها ننسى الفائدة. من أفضل من تكلم في هذه المسألة الإمام بن القيم في كتاب الروحي القيم في الروح تكلم عن جملة من المسائل الجميلة في هذا الباب من هذه المسائل هل يصل الثواب تكلم أنا أظن في عشرين صفحة قراءتي قديمة كانت لها يعني أطال رحمه الله وشيخ الإسلام تامي في المجلد الرابع العشرين في الفتاوى تكلم كلاما طويلا وابن أبي العز أطال كذلك الكلام هم تقريبا الثلاث هؤلاء أطالوا الكلام وابن القيم أطولهم رحمه الله نعم وكأنه مال إلى أنه يصل الثواب نعم جيد أن يراجع في كتاب الروح في كتاب الروح نعم قال رحمه الله عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فاعطاه مثل مثل أجرها يوم أصيب رواه أحمد وابن ماجه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه الجماعة وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمع قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب رواه الشافعي وعن, وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي لي خيرا منها إلا أجره الله إلا اجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما في أبو سلمة قالت قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم عزم الله لي فقلتها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وابن ماجه باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك ذكر حديث عبد الله بن محمد بن حزم من مؤمن يعزي أخاه بموصيبة إلا كساه الله عز وجل من حول الكرامة يوم القيامة. حديث رواه ابن ماجه قال البصيري في سناده قيس أبو عمارة الفارسي ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهب في الكاشف ثقة قال البخاري فيه نظر وباقي رجال على رجاله على شرط مسلم والحديث صححه الألباني لكن كما يعني ذكر بعض العلماء الحديث فيه ضعف من جهة تضعيف. قيس أبي عمرة الفارسي. نعم. <كتشف> ثم ذكر حديث طبعا ما من مؤمن يعز في استحباب التعزي وفضل من عزة. وعن أسود عبد الله النبي سلم قال من عزة مصاب فله مثل أجري مثل أجريه رواه ابن ماجه والترمذي ورواه الباهقي قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم وروا بعضهم عن محمد بن سواقه بهذا السناد مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال أكثر ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقاموه عليه والحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع وتعقبه العلاي بأن الحديث بهذه المتابعة يخرج أن يكون ضعيفا أن يكون ضعيفا واهيا فضلا أن يكون موضوعا لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف بل ضعيف جدا وعن حسين بن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلم الحديث رواه أحمد بن ماجه في إسناده شام بن أبيه شام ابن زياد متروك الحديث وأمه مجهولة والحديث ضعيف, ضعيف جدا وضعفه الألباني بل حكم بعضهم بوضعه لان في رجل متروك يعني وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه الجماعة والحديث خرجه البخاري في باب الصبر عند الصدمة الأولى وباب زيارة القبور وأخرجه في كتاب الأحكام وفي لفظ البخاري عند أول صدمة وفي مسلم الصبر عند الصدمة الأولى والحديث يعني قصة جميلة قصيرة عن أنسى بمالك إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي وفي رواية إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي في السنن فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت كيف تقول هذا للنبي فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول صدمة صدمة هكذا نعم ثم ذكر حديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزي سمع قائلا قيل القائل هو قيل طبعا قيل القائل هو الخضر يقول إن في الله عزاء من كل نصيب وخلفا من كل هارك ودرك من كل فائت الحديث رواه الشافعي في الأم وإسناده منقطع وهو حديث ضعيف جدا في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر متروك وقد كذبه أحمد ويحيى بن معين وقال أحمد كان يضع الحديث ثم الحديث ماذا أو موضوع نعم. الحديث قبل الأخير على ام السلام قالت سمعت رسول الله يقول ما من عبد تصيبه مصيبة عند ابن ماجه ما من مسلمين يصاب بمصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون عند ابن ماجه فيفزع إلى ما أمره الله به من قوله ماذا ان لله وإن إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها إلا اجره الله من مصيبته عندكم في مصيبته لي خيرا منها عند ابن ماجه ماذا إلا خلف الله عليه او عاضه فلما توفي ابو سلامه قالت ام سلامه من خير من ابي سلامه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم أول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ام عزم الله لي يعني خلق في عزما فقلتها اللهم اجرني في مصيبتي اي اعطني أجره وجزاء ماذا صبري اللهم أجرني في مستبتي وخلف لي خيرا منها قاتف تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وهذا لفظ أحمد ومسلم رواه عند مسلم قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبة حسنة هذه في رواية مسلم يعني هذا من الدعاء اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبة حسنة <تصفيق> أولا يظهر أنه لا يصح في باب فضل التعزية حديث يظهر إلي فضلها لا يظهر أنه يصح حديث في باب فضل التعزية وحديث الباب دليل على مسائل أولا استحباب تعزية الميت قال ابن قدامى لا نعلم في هذه المساله خلافا يستحب تعزية جميع أهل, جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم ويخص خيارهم والمنظور إليه منهم ليستنوا به يستنى به غيره ويعزى الضعيف ومن كانت عليه المصيبة يعني واقعة لحاجته إليها لا يعزي الرجل الأجنبي الشواب من النساء مخافة الفتنة فهو دليل على أنه يجوز أن يعزي من غير المحارم يعزي الرجل غير محارمه كم يعزى التعزية مرة واحدة هل ورد في التعزية شيء محدود أو موقوف ورد في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم عزّ رجلا فقال رحمك الله واجرك رحمك الله واجرك وحسنوا بعضهم ولعل أحسن ما يعز به المصاب ما أخرجه الشيخان أن أسامة بن زيد قالت أرسلت إحدى بناته النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال لها رسول فقال الرسول صلى للرسول ارجع فاخبرها أن لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب هذا حقيقة من اصح ما يقال في باب التعزية وهو كما يقول يعني النووي حديث عظيم جامع وسياتينا مفصلا ان شاء الله باطول من هذا وعز أحمد أبا طالب تلميذه فوقف على باب المسجد فقال أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وهذا من أشهر ما قيل في التعزية ما هو وقت التعزية ذهب الشافعي وأحمد إلى أن التعزية من الدفن من حين الموت إلى الدفن وبعد الدفن ثلاثة أيام قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله وهذه المدة للتقريب لا للتحديد والصحيح أنه تجوز التعزية قبل الدفن وحينه وبعده وهو مذهب الجمهور إلا أن الثوري وابي حنيفه قالوا لا يؤزى قبل الدفن عفوا قال يؤزى قبل الدفن ولا يعزى بعد الدفن لحديث فإذا وجبت كما سيأتينا فلا تبكينا باكية يعني فإذا وجبت وضعت جنازه في قبلها فلا تبكينا باكية قال ابن قدامى والمقصود بتعزية تسلية أهل المصاب وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبل الدفن طيب هل هو يعني بثلاثة أيام مؤقت لا دليل على التوقيت بالثلاثة أيام فيقال ينظر لحال المصاب فإن كان يعني يكره أن يذكر في ذلك بعد الثلاثة الأيام فلا يعزى بعده وإن كان فيه تسليه له فيعزه وقال بعض العلماء فالتعزية باقية مطلقة لماذا لأن التعزية فيها دعاء للميت ودعاء للحي هي دعاء للميت ودعاء للحي نعم. نقف هنا والله أعلم صلى الله وسلم عليه تبقى الصدمة الأولى الصدمه الضرب في في شيء صلب وستعلم من مجازن في كل مكروه حصل بغته يسمى ماذا صدمة والصبر في قول النبي إنما الصبر حصر هنا الصبر الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه هو الصبر ماذا عند الصدمة المحب بعض العلماء طيب يبقى سؤال لماذا أورد الإمام هذا الحديث ما علاقة بالتعزية قيل إن هذا من ألفاظ التعزية إنما الصبر عند الصدمة الأولى وقيل أن مما يعز به المصاب فلتصبر والتحتسب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يعز به في المصيبه ماذا لأن اتىها النبي وهي على قبر فقال لها ماتتقي الله واصبري فقال لها انما قال اتقي الله واصبري نعم هذا الحديث سياتينا في باب زياره النساء المقابر في الدرس القادم العلماء استدل به على جواز زياره النساء المقابر أين وجهها فوجدها تبكي عند قبر فلم ينهها النبي واضح لم يقل لها لا يجوز ايتيان القبور سيأتينا المسألة مفصلة وقوى العلماء في ذلك كيف الجمع بينها بين قول النبي لعن الله زوارات القبور وبين هذا الحديث يأتي إن شاء الله سأل الله يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزقني وإياكم العمل الصالح ونجر اجتماع اجتماع مرحوم وتفرقنا بعد تفرق مع السؤال الله صلي وسلم بارك رسول الله اليوم طولنا عليكم ذكرناه في الدرس قبل الماضي صحيح أنه من العلماء قال يجوز وسقراط على على القبر ذكر بعض العلم لكن الصحيح أنه لا تقرأ أنه على موتاكم يعني على المحتضر ها؟ لا لا ينكر لا ينكر مثلها مثل إهداء قرب مسائل خلافية يحتملها الدليل نعم مسائل اجتهادية يعني نامش حمد إيه سورة حسنت هذا من ما سدل بعلماء أن تفسير الصور بالتماثيل هذا تفسير واضح السؤال الشيخ جيد يقول قول النبي ولا تمثال لا طمسته في رواية مسلم الأخرى ولا صورة لا طمسته يقول لعل المراد بالصورة هو مكان ممثل تمثال واضح وليس الصورة العادية نعم. لا نحن إن شاء الله نجتهد السبوع القادم ننهي باب الجنائز بقينا ثلاثين حديثة قريبا منها نحاول نجتهد في نهاية ثم يكون الدرس المكثف بعد الإجازة لأنني أنا أعتذر منكم الأسبوع ليس القادم الذي بعده والذي بعده عندي سفر، فالاسبوع القادم ننتهي إن شاء الله من باب الجلال بإذن الله اسبروا علينا ثم يكون الإربع الذي يليه والذي يليه راحة الإخوان عشان من أراد يسافر في الإجازة ثم نبدأ اللي بعده يكون المكثف أو الذي بعده نأخذ الزكاة إن شاء الله في دوره واحد إن شاء الله إن شاء الله الله وسلم فضل من باب إنه في فضيلة يعني تذكيره والدعاء له واضح وإذاك أخذ هذا القول أحسن ما يعني ما يظهر الفضل وإنما هي ماذا باب ترغيب بباب طبعًا ت... فضائل الأعمال والترغيب واضح نعم إحسان للميت إحسان للميت إيه هو هذا إنه فينه هو يقص في إحسان للميت لكن قصده ما هو ظاهر يعني ما هو ظاهر نعم وضع علامة. علاقة عند النبي وضع حصات حصا صل الله عليه وسلم. <تصفيق> لا لا ما يعارض لا بالعكس فائدته إعلام القبر بحصا من أو لبنتين من طرفه فائدته أن يعرف أنه قبر لو جاء السيل أو شيء قد ينطمس التراب. وجعله مسنما ليعرف القبر فيدع له علىه عليه ولا يوطى نعم ولا يمبش نعم. هو الذكر أهل الذكرى وغيرهم أن التلقين يكون بعد دفنه فيقال يا فلان قل لا إله إلا الله بصوت عالي نعم نعم بعدها القرب كل مدفون كل من ينزل للقبر كل من ينزل القبر المشروع لا ينزل به إلا من لم يقارف وإذا قلنا أن الأمر أمر وجوب فيجب الا ينزل ينزل حسن سؤال جيد لا لا الحكم عام من لم يقارف أنا فهمت قصدك. قصدك لو كانت صغيرة من سبع سنين المقصود بأن ينزل كل من ينزل المقبره يظهر هذا نعم. فيستدل بيش؟ وما أبالي وسط القبور قضيت حاجتي لا ما يعني طيب حديث آخر أهون من أن يجلس على قبور فتحرق ثوبه وتخلص فتحرق ثوبه لا لا لا لا وردك هذا استدلال مالك بس ما حبيت تطول فيه هذا من أدلة الإمام مالك لكن الحديث فيه يعني ما فيه نعم وما أبالي وسط القبور طبعا ليس من قول النبي هو من قول الراوي نعم لكن ليش يستدل به نعم بالعكس بعضهم أخذها على ماذا على أنه كما يشنع عليه في قضاء الحاجة أمام الناس في السوق فكذا يشنع عليه في قضاء الحاجة بين القبور. لا. لا, لا لا أحسن سؤالتي هذه مسألة في الزكاة مهمة من له دين عند غيره ولم يستطع أن يسده الدين؟ هل يجوز لصاحب الدين جيد أن يجعله يسخط عن المدين ويجعله من الزكاة لا صحيح أنه لا يجوز نعم. لكن له شيء له أن يدفعه إليه واضح فلو رده له سقط الدين واضح من دون يكون اتفاق بينه حسن سؤال جيد طيب سبحانه إن شاء الله يتم في الزكاة سبحانك الله وحمدك الشهد لله استورتم